وكانوا يكلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 تهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم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 صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر المنهور فالله محيط بالكافرين يكاد البر يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء ثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أنذاه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريح لَنَا عَلَى عَرْضِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَ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 تعلموا وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أم أولئك هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا شبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا السماوات والأرض وأعلم ما تردون وأعلم ما تردون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبا واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن الت وزوجك الجنة وكلام منها رغدا حيث شئت ما. ولا تقربا. هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلوهم الشيطان عنها فأخرجوهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو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 منها جميعا فإما يأتين مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآيات أَنِّي إِسْرَائِيلَ الْكُرُونِ عَمَدِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُو بِعَهْدِي وَأَوْفُو بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاءٍ فَرْهَبٌ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 يا بني إسرائيل أبقوا نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 ليلة ثم أتخذتم العجل من بعده وأنتم غالبون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ غَفَلْنَا عَن بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم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 يُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا وشربوا من لزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنْصِبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه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 صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه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 قالوا اضع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوانه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 يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهون عليهم تظاهون عليهم بالإثم والعدوان وإثم. أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذرهم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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 قل فلب تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم غالمون وَإِذَا خَضَمْا مِن ذَقَقٍ قَرَزَ عَلَى فَوَقَكُمُ الطُّورُ خَضُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا أَلُو سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَأُشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِدْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من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 إنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين اشتروا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزاح يحيه من العذاب أيه وعمر والله بصير بما يعملون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 وُسْرِهِ وَجِبْرِيلَ وَمَن كَذَّبَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَفْكُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 أُوتُوا الكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَظْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كان سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاوت وما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 أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاقة ولا شروا شروره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 والله يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ بُعْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ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 له أجره عند ربه ولا صوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلعون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ مَنْ عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيُّ وَكَرَ فِيهَا أَسْبُوهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَلَا إِكَاءَ كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدُخِلُوهَا إِلَّا قَرْأَ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 يقول، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنه كُلُّ يَهُودٍ وَلَنَصَارَى فَتَأْتِيَنَّ تَتَّبِعُ مِلَّتَهُ أَلَيْسَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ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 ان نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون اذِ بِتَلَكِ ذَرِى مَرْبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنْتُم مَّغْنَمٌ قَالَ إِنِّي جَاعِدُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الرالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَهُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمَّ أَوْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ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 فَتَمَّ مُسْلِمَتَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عملة إبراهيم إلا من سفي نفسه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 بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفا لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء يحقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالون عبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون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 قل بل من لك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وللا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحراق وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبل تبعه ولين التبعت أهوهم من بعد ما جاءك من العلم ك إذا لَمْنَ الْقَالِبِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ومن حيث خرجت فولي وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجه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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا فاذكروني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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عزوجل إلا الذين تاموا وصلحوا وبيانوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِي ان كفروا وماتوا وهم كفار كلائك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 فعُنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِمَّا إِنْفَأْحِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل داب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 يا أيها الناس قلوب ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم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 أئلَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أئلَكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْبَلَالَةَ بِالْهُدَا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ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 أَمَّا مَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات رياء للألباب لعلكم تتقون أُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا خَضَرَ أَخَذَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمحروف حقا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ فَنُمْفَا جَنَفًا فَأَوْقِظ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 تقوت اياما معدودات فبكن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام الاخرى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 وَحِلَّ لَنكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثًا إِلَى نِسَائِكُمْ كُنَّ لِبَاسًا لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُم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 ناس لعلهم يتقوون ولا تأكلوا أموالكم بينكم.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 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهدكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضاً أو به فمن أو به اَذَمْ مِن رَأْسِهِ فَفِي اليَتِيمِ مِن صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ ذَكْ فَإِذَا آمَنْتَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ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 أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج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 حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِتِّبَاعِ مَطَاعِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً فَاتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل أتيناهم من آية بينه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، زين من الذين كفروا الحياة الدنيا.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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كؤه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم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 قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمتم مؤمنا تون خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير شركوا ولو أعجبنكم ولا إك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه ويبيّن آياته لل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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 فَيُظَلّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن وَمَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 من الكتاب والحكمة يعركم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُنُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْفِ نُبِئَ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَادِ دَأَنْتُمْ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ بِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ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 وَإِنْ أَرَدْتَ فَصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ رَجَعْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ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 ان الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه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 فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ قُلُوفٌ حَضْرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تُوُوبًا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى عَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 وعلينا ونحن أحق بالملك به ولم يأتَ سعة من المال. قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسفة في العلم والجسم. والله يقيم الكه من يشاء. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التاموت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُنسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ Lama fakalut bil jundud, kata Allah, "Inna Allah mu bertelikum binahrim. Fman shirb minhu, fleyse minni. Wman lam yutamhu, fainnahu إنه من نيد إلا من اغترف ورفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قانوا لا قا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده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 ولما برزوا لجالوت وجروده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جانت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن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 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللهما قد تتلذبين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء ياهما قد ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لخما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق باله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين يُوفِقون أموالهم باتِّخاء مرباة الله وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصاب أوابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعماب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله الريض وعفا فأصابها إعصار فيه نار. فَتَرَقَّنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن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 نفقت أو نذوت من نذر فإن الله يعلمهم وما للظالمين من أوصاد إن تبدو الصدقات فنعم ماهي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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرقوا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار الأذيب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 ق الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فذنو بحرب من الله ورسوله وإن تبتم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 لا أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن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 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فريحاً مقضوباً فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتمنى أمانته واليتقى الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ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 فيغفر لمن يشاء ويعرب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 أنت مولانا أنصرنا على القوم الكافرين